حصريا على شبكة ملامح ذكرتك يا غلام الكون ونادى صوت المبحوح ذكرتك وشعلت ذكرا طول قلب لي رانا طوى الم صمتي طويتني وبالزمان جروح لجست القى بهالدنيا الجرح القدس Had het niet rijden te licht, waak. Ligandin, de moeite,